من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ما ظننتم ان يخرجوا ما أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله مِنْ فِي وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ يُقَرِّبُونَ يَوْتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ ولولا لا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذابٌ نارٌ ذلك, ذلك بأنهم شاٰقوا الله ورسوله ومن يشاق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 فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء.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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى واليديل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم كي لا يكون دولا بين الأعميان منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما, وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم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 والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم. يحبون من هاجر إليهم. يحبون من هاجر إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولم كان فيهم خصاصه وَيُسِرُّونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ دَهْهُمْ خَصَاصَةً وَمَن يُقَشُّعْ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُقَشُّعْ نَفْسَهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم, يقولون, جاءوا من بعدهم يقولون, يقولون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا.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 لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم لان اخرجوا لا يخرجون معهم الا ان كنتوا لا ينصرونهم ولئن إن قتلوا لا ينصونهم ولئن نصروهم إن صرهم لا الأدبار ولا إن صرهم الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون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 ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محفنة. لا جميعا إِلَّا في قرى محصنة إلا في, إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بانهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.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 كمثل الشيطان, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفُر. فلما كفر قال إني بريء منك. فلما كفر قال إني بريء منك إنني أخاف الله رب العالمين إنني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما أنهما في النار هولي فيها وذلك جزاء وذلك وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا آمنوا تتقوا الله, الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بِمَا بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبف العزيز الجبار المتكبف سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون